تبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه ف أ ن ه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير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 م من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء إ ل ى اجل ث م ن خ ر ج و س و ع ل النابلسي ثم غ للعلوم الاسلاميه فمنكم ََ و ُِْْ من َْ يرد ُُ الى َ أ َ ر ْ ذ ل العمر ُُِْ لكي َِْ لا يعلم َََْ من ِْ بعد َِْ علم ِْ شيئا َْ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 وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ف ا ن ي عطفه ليضل عن سبيل الله له في ا ل د ن ي ن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 ومن الناس من يعبد الله على حرف ف إ ن ص ا ب ه خير اطمان به و إ ن ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره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 لبيس ان ل الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من ت ح ت ان الله يفعل ما يريد من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ل ا خ ر ة فليمدد بسبب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 ان الله على كل شيء شهيد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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إ ن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم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 ولهم مقامع من حديد كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدو الى الطيب من القول وهدو الى صراط الحميد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 م ع ل وليطعموا م ا ت ع ى ما رزقهم من ه ب م لنعام منها ة فكلوا و أ البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم و ل ي ط ع و ا طوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه و أ ح ل ت لكم ل ن ع ا م إ ل ا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من ل و ث ا ن واجتنبوا قول الزور ثناء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله ف ك أ ن م ا خر من ا ل س ن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 اسم الله الرحمن ص الرحيم الجزء الثاني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 ف إ ذ ا عجبت جنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لي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 وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق لا ان يقولوا ربنا الله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 و أ ص ح ا ب مديا وكذب موسى ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكير فكأين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 افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها اواذان يسمعون بها ف إ ن ه ا لا ت ع م ل ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون و ك أ ن ي من قريه نمليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير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 لاياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم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 إ ل ا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في أ م ن ي ت ه فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان الله ما ثم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 ت ا ت ي ه م ا ل س ا ع ة بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله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 ل ا تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه إ ن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك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 الله يحكم بينكم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كنتم فيه تختلفون أ ل م تعلمن الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب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 وفي سماكم المسلمين من قبل و هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه وااتوا الزكاه ل ع ت ص م و ا ب ا ل ل ه ه و م ر محمد راتب ا ل ى و ن ع ا ب ن ص ي ر